أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلَّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سورة الفاكعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين ما دام أن فاتحة هدئي جرى ثلاثة أنك أخرى وعنجع الله إلى نحو الله ثلاثة وفات هذا الله وأخرى، وعشر كلمات انت عنك ذكي. أبي إلهي دونه، وحول ولا ليال، من آدم إلى إلهي حليل ما قدحي. حليل كاس، وحول يحي. لما قرن كره هذا أنا تقرنين إن إلهي في ما ما أقولي iyo bani aadim ka tilmaamaha horeeyna hadaan hal garan ma haye lay la qof oo kasto xiriir ka dhahayo xiriir kaasoo hal u garan karaa laba dhisay kale digid mid baahan mid loo baahayn mid dhaxif ama dhub badan mid oo mid wax taraa min wax marka lagu karta kulku waxa weeyo quraanka iyo hadalkii riisid wuxuu ku deeyaa ilaahi tiina ma aha uleeyah 5 iyo makhluuq kanaan bani aadamku oo riina ma aha uleeyah su lugarto xiriirka ka dhahay wuxuu nugu ka wadaa waq quraanka ku حكيم يا إنتي اللي ده إنه أمان الله كيس الرحمان وياي رحيم وياي غفور وياي إنه غني وياي إنه مارتي. سلام. وح كست أو خف أو قبم كرو إنه ضار وياي إنه نافع وياي إنه قهار وياي إنتا صعيد الواحد جرنيزا. وح بني آدم قال رب عنه إله كلمة ما هو ولي بني آدم كن عدد في رسك المخلوقات كأجله كلمة ميولي واحد أركس بني آدم في إنه وباهية إنه ضعيفية إنه هدئ جرى دنيه سرات سمي واحد أركس ساتا سوح كو سوحي كوكلفه سوحي يا حتى إلهي أنا نريم إنه يعابدان سائئ سقبان قاربا كده يعلم أنت مرد حيضا إلى يا ساعد كده قاربا جيدها كده قاربا وبياشا كده قاربا قرحة كده قارون هل بيئانا وحاسو ان وحبت آدم كهذا فيه رسد وحد اركيسه وحياله فاربغانا عاجبنا وحد اركيسه وحياله فاربغانا وجعليا لكن وحقه القليء ادونك أن انكوه لي انكوها يا سبيل وحياله فاربغانا والنعبية وادونك انوحك بجبابي وصمحي سمال اركيس بني آدم كو حجعليا. وليقي إنو المولان لما نشيضه لكن نوشي دائما كأهيت ما عيشته لما نشيضه إنو كبت بادنة ما عيشته واحد أركسه وليقي إنو الدائرات إنو رب دقنمره وانا عليا واحد أركسه وحد كسكة أو أصبه أباها إنو تناد كويا جيت واحد ليراد نوال نعبيه واحد جعل يعقولي جينو عارفه ما تكر واحد خطر أو إذا كل كهذا في رسيد دناها بن آدم كأولياء حديث الق في الفري والسوقين أذوكه ويكوني خلك ادينك مركز فينيسي <تصفيق> وحيالها اسد او رابو معاش نور دا يم معاش بس هو وليك عذر لهين معاش ايش اللي وليي دا يرادو معاش ايش اللي وليي وحل وحو باغي ناسك يوصلين له دباته كل كل معاش ايش اللي ما وحدث في رسي ي حسين كره إن تسميل مجلس قدمك وحسينا مأكش وها أوربان ووحسينا مأكش وها أورنين وحكة بداريه للمجلس خلق إلهي قاله وها أعتقد وها كأعتقد كل عربي أنا حسين ميل بمقواهاي وها أعتقد أنا تردين و أروا أب نعبك يو بادي الأب هيمة أنا كوثي أنا كابت بادي نرمي لبن كوهاليا ملك لأكوهاليا كوهاليا يقرر مجي إلهي يبقى أسمينك و أحكى لأسمينك كل كلك لنعرم مايو بني آدم كهدي وحيا لها أسبوع ربه هدوس هلي يمين وحيا لها أسبوع النعبي هيمة و أسمي له كبت بارئ أنجرين وحاة بقى خيرون حوالها حوالها محاية لكي مفكران وحاة سبني أدب غير فكران أدب وحاة أدج عشاء كيف كيرا وحاة أدن أبتا يقبض بعد كيف كيرا وهدن أعد الله أبا سوهود وإنه ميل أدب كوي القلب إلهي باكوبة باكو با سبحانه وتعالى كل باهر بني آدم كلمك ومكك كل هذا في رسل بني آدم كلمة كلمة إلهي تكذب هاي، كلمامها نسب أولي هاي وباخذهم بالله رنا. إيو إلهي كلمامها أولي إنه بح كست قفان كراه. وعند قرنت عرفت يعني هو هاي مد بح كست وباهان. إيو مد بح كست وباهان جالب قفان كار. متلاون حريست وباهان إيو مد نحرس بالله كل شيء بحقه. وهاك رأسه قلت إلهي أسمع وحصناه قرآن وقجر أم صفات وعذل القعبد وحلو بره إلهي في المهام أوليني بلي آدم كنا أنتم الفقراء وإلى الله كل كهاد في رث ما دام ما دله سو يذن ميل وكهلك إلهك سكون جد لذا هدو عابد هدو ملك سعابد هدو من المرح قدم لي هدو من عقب بل قدم لي لنا هالسب وين هو ربو ميل وكهلك دعا ترى سبعه طبعا انه قبض باد الملكه قبض بار الهي كدسه كهي تنمجد كتبني ارتزا فكذا ابني ادم فدس لا افرسك يعني انا وحا نسوه جيدا سلاب ينسوه سعره ابني ادم كقولك ما داما وحا سوئي ذي الالهي وما عميلك الاسم كيلي وحا عرقه كان يهيه دائما الهيه ارتبنا اوه ضرفة وهو ملك القسن الآذي إلهي قاسون طوغه إلهي قاسون عادله إلهي قاسون هاتي جر لفقه معاييري دريه يسو إذيب الميل كسو كيسا كيسا كيسا كيسا إلهي قاسم ماهاتله أم بأب حلقه كلك عبادة دائمة أنقوئي كل جيسه هداي لي مالا بالرغم من كاسه كفي هضوم استجابوا ما كفي هضوم تاسوا قال انه سميه او امال ان قال بقوله ما هي الا سبان نعمرون كو هاجسكم ام وحيالها او ربو اي عيدك الغريب كل ما دانا لكن واحد جرت عياده دائم كها اسقل من هيك فاستغفر ما انتم اركيسا ان اله يدي جير يريد دورك أصل كل من الأقل ملغيت واحد تأسد يذاجر واحد أديله وح وحول ابن آدم كان واحد الذي خليفة الله في عربه هذا هو خليفة إياه استغى المسؤولية أي سارنك استغى ما ملك أو سارينه استغى نذانك إلى أنك أو سارينه استغى تكاليس ربنا أي سارنك بدونك نعذار القمح ملك كل بناتي حل بربا سارن حد قوي كيسه حد نفسيه حد يعني أمدك له حد يعني وحياله في ربنا بصار وخليفة الله في الأرض وارضه الله رب إنه عامره إنه نجامك عامره وارضه ساس وقرار الله ربنا قلت ما دام حلك أوساريه وبلارا أوساريه إنه هذيه جارسيه بونر إلهي إنه هرجه قفر إلى باتنك ساعة جانس أمهي جانس أمهي كل كاس إلهي وحكوا جديه ilaa arisay lugu sarjey lugu sarjey oo ka oo oo wadan karo ilaahi in eraykeetu aku akayka ilaahayna lugu sarjey oo asiga lugu salaad shan jeer أنتو قصة فرح شيء الله عباد الله أنا يعني أشقتات إلي تجيء إلي تلجئ مركزته مركز أسراركوجر وعبارات الكلية لا أقولين مركز وجودنا يو حتى هذا أن لا أقولينه وحبي وحبتك قد حتى هذا لا نقوله أدري كذا قصة فرح شيء إلى يظهر ثانية وقصة إله <سؤال> <سؤال> وأنا هو إكلم تا سمعنا الروا معاي إله واحد من كل سبحانه وتعالى marka kasoo baxay waxa ka dagan tahay ilaahay anagu kumahay maaminnu waayka shaqadaan gudaynaa kaalmo waaqiina salaata iyo xikriga anagu fasiraday xasuusineeyay xasuusineeyay dadkeedu ilaahay ha xusina sawakan adiga waan ka leeyin adaan ka leeyin ilaahay kumahay waan ku xasuusnaayo kolfa marka aad ku neeshid waxa lagu ogal yahay majjro adinku kasoo farxalanta shay jeerba saxan ma aaminsan maalin ka wa sanjir ya marqasaba marka tan ku jirtan kala qalbigaad ku hayso oo ay soo socoto wa sanjir marke uu yarkaa kulka balagadi هي ragada hanle لكن بعدما shaqooyin kale aad khaliifta في ardi arqaa taa wa lagu soo yareeyay oo waxa weeyay shan labaad dhig ma xil korkon tan leeyiri oo shan labaad lagu hadan shan tan waxa raamarka gudanayay sidii qalbi furun oo wanaaq ah oo guuday ee farxad ay ku waxa ina aragum arfi walawna arifti walawna wa inta waka labanaan soo hadhay allee la sugnaato <totus> oo dha al abdiiha ku dhax yuu soo oranayo safhadu ugu lumay kulka adiga markay kulk tan lagaa dhigay oo la shaqay adaa lagaa raamaysantahay oo baahinyahay أصدقى يقوم لأيد أكثر إلا باطن قسعين فركبنا ولكنت أين أصبر قال إهي يا عبادة سلاده إلا أقول بشر بسر جاري إلا هذات يا الله كل قلت إلا هذات مركب قدنا يهدد في رسل سيجب قدنا يا عبادة والأكسونتين وأساسها طاهيرية قبل لده وقابلها قبل لده بني آدم يكون ولو يدير اسكوميديا. اسكو ميديم اسكو وقتو من الجاي السنه يا حق حب... حق اسكو ميل بوغري جيتله اسكو ميل كل مي تاسقو تجنيتين اسكو ميديم بين ودنا اسكو مت رد يقول قبل الله أكبر، الهو ادو برون معناها كاسوام ادوب اقط حجرتي وحياله بدون واوين بقدر عم يسويو لينا من با بقرى من با رح من با ما انت مركز الفربانه من با دك قصبنايا واحد اركيسه مشكل زين اتحلين كار اللهي لبات زينك سوف سوارتو واحد بقمه ابقرن لا با واحد اركيسه وحياله واوي انهو قانسمه مثل مال بدون ما كيشدك اديكشن وحياه البدن بدك تقعد تسخرا قوي وحياه البدن والعايد وحياه البدن ولدر اسمه رياضيين ام بتذكر قلبي يتكون وين الله اكبر داري وحي او يذل ويمد بس حياتك الهي الكريم اللي برض وحي ادوك اكو ارتي سيء اللهم الله ام اسوا ويليني ام كثر لا تاغنا اما سكلا اها اما عذر اها يهوينو لسيدي الالقرن لأيه اما اها وحيالك لواه وينو لكر الله ايه وحيو اذن ملك الهي اللو فيري احبامه وامير عمد ايه وحير ورام الوابين ده ويني الهي بأس كلمين قلق واتو كفر ذي الهي كسكو وحويني طبع له واتو كفر ذي وطنقوه الوي الله اكبر صلى الله عليه وسلم الله اكبر مكسر ذي رهي adduunka marka ku jirta asiri meesii amtarisa daran waxa yaa ilahi wa weenaa in illahu ku waxaan qalo idin intay doonaa to burburin haa joogini maadaam ilaahi sidii weyni badan aakri waxaanu idin bixayaa kuwii badan aakri ashud akire la leedahay wixii adan wa iluu halka ay ku duulan gala وحويل وحكا ستأو إلهي أهيم ويمدوا بأيديك مركبهم معناها سألو أفقعتك ليدا قلب الله وكجر وحكا ستعرفي وأباك أباك أباك السيئ انك سعادت لغوه الرموات عرفين ذلك سيدنا عمر سبعيدنا عامر وانك فرصه فرصه حرب القادثية markay ku diileen iyana kurs isla waweelnaayeen kokaasi wixii wargami ka soo diileen ka haqaawnaa idirka ay arabta boorta hanna arkeen taa hado dirsi dah boorta nusane hanna arkeen linki weena baa ma wisho sharahi fajaajiiboo midu الله xoog iyo camr iyo ragowta xooga calaalaha ee fursyeyo gahawan iyo gaashan iyo ay ka war inda soo wada murji oo soo saare ka la soo dir waxaanu ula arkay ma soo soo dhore furs kis iyo sababadii intee ku joojiyay كي يفصل لأرجل الويلون هل كاسو تهبين كالكاسو يقص على مركاسو كبه ناس كبه بي. ساسو أصع على ودلولية مرجن كبه لكي مرسي كدلين اه اه اه اه اه اه اه مرجن كدلين حقا مرتأة كاسو كدل دلولية كالكاسو ليلي كجب شضع اليالي بالي واحد اشاء هدل دلولين نكتله وحوضو انوها رأيي يدنك حدي هذا المقاينين عن المغاني، هذه كلام ساتم كسرامي، بس أودل دليلي هذا إذا كان إيواري دورانوساتم كسروني، وها سو إلينا ما هو أركي، كل إله سبحانه وتعالى قلب ذو إله أو تصير وحاء نقيب وحبينا إلينا كل الله أكبر ساتمعناه لو مالك الله أكبر أكرادي وحكست إليك صهرات قعي يبتدويني يسير كلي قادوا أقلاتي محاسنين نساء بعد الأخرى النساء دعوا لإستطاعي مالك دونت أخرى وتوحيد إلهي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك تعالى ولا إله غيرك لا, لا إله الله وحده لا شريك سبحانك اللهم بحمدك إله إلا دونت مركز دعا الاتتاعي عبدان هي شد بالله يسأل بالله من الشيطان الرجيم يد بالله يسأل يعني قراري بعد قليسة الشيطان مدلحي كنغشي هنا قراري صلاة روحية لك مركز فاتحر يد بالله يسأل فاتحر بالله بالله بسم الله الرحمن الرحيم ملئ الرحمن الرحيم وخشك اذا لو الله كسته اذا لو كل بسم الله الرحمن الرحيم لو فورفورته كل كل حاجه غير ما الحمد لله ما ما ما في بس كذا خير كذي، ماهذا كذا ماي، هذا هو على أشكاله، هذا هو أتباع مكوم مهاري، يعني أرو أهل أهل ديكوم مهاري، ماهذا إلهي باتكاله، هذا هو أهل ديكوم مهاري، ماهذا أهل ديكوم مهدي نك إلهي باتكاله، هذا هو قف مكوم مهاري، قف أشلون إلهي أروك قم هذه كل محمد وأنت أسميه إلهي أروك قم هذه هذا هو هذه هذا هو هذه هذا هو متكلاكم هذه إلهي هذه هذه ربكم هذه ربكم هذه ربكم هذه هذه مثلا اذكر الهي بأدوه فوحمد يؤير ادنكي يمبنات فيه ادنكي يعمل ادنكي او قويسي خلق الهي بأدوه ميسكم هذي خاصة غامت سبحانه وتعالى استقل اسم هذي اذي بساسم اعي ساسم اعي ساسم اعي سابق غاسم ليه خاصة غامت ماركز خاصة غامت الهي بيه خبب عند انكم تركو ربك كما هدين له و مثل وعقلاء فجرته ادغه او قف كان قف كلا كما هدين له قف كلا من يقدم قف كلا فان الله باسل مثال والله اذا وحين لا فرنا وحين مركب انق عنك انو سوق الجوم وركبتهن قرع بدنها في عنها بدل الىها امانك تبيع ونقول شكيش مني مين تا نقل واصنعتي ان احنا نجي داك في isaga bisnaabi waska. Ilaahi odoonkiisa kumahadiye. Isaga bu kumahadiye aska. Odoonki ba rabbiyiisa kumahadiye. Koka ka san ilaahi ba aska. Ilaah rabbikumahadii wa ana ni'mada an ugu mahad. Adon ba adon kala kumahadiye oo inda war adon qan siicana antsa oo kalu. Ilaahi wa aska le ku amara ilaahi baqati. Kulk hamdi ba dad arifti ilaahi ba Ha. حمدك استغفر الله يا سبحانه وتعالى إلهي استغفر اسم عظيم أدوم استغفر الله المحريه إلهي استغفر ما تم ارتيسا أدوم استغفر الله المحريه أدوم هو اسم حريه عبرتني كن كل يا عسكر تفرض وامن حمدك كل يا رب عسكر وحلسكم عالي يا ايدي كل و هو وحيد الهي رب العالمين عالمينك الرب جل اعالي عالمينك الرب جل اعالي كل الهي ذا وانك حمدينه وحقي ما امين الهي الهي رهيب ما كبير شعب الهي والهي هيميه ما وحايه هو قليل ذا ميا رب انك عالمين تعدل فرد جودي مقه رب قبيلة رب أسرة رب وطن رب بلت مقه وعالمين تعدل فرد جودي بيحي فلدي الله كتكتب كلك إله أكتوح من ذنه وحوي وإله عالمين تضايد الأورب بيه فكلم حتى تكتب وحل بيحي الرب النمش يجيني أبس ويجيني نيو عالم كو حقوق وقم يودي وكتكتب وحذره أنوحان عالمين عالمين تو ايديل. كي اخبي ما ملي كاس ماركسة يان كو كي كل ما ملي اخبي احاق كاس, اي كاس, اي كاس اي يعني اخاس كاس ربك اي اوه كلكو حويل وتوحيد كامل اوه اله دي عالمين تو اذل اله الله اعن كو كلك اقول مرت ذات هذه هذا ما معذره وعاته أدوان مسكينة وعبها هم إلهي جي وحكا استأذوذي إلهي ذات سبحانه وتعالى وباهوني والقاسه وحوي إلهي تلناميه شوفر بنيه ورحمه ورحيم وقهار وغفور تلناميه شوفر بنيه تلنامه لكن ما أدامه إنك إلهي أهرجه وعبها هيا أسماء بإلهي ما بعيدي استغرب باهديتها وهغونا بو كسو قادنا او رحان حريستا كاسو سو قادني نحريستي وباهينيمه الاه بوهرت هذه هي الاه انه واخ كرابا اصل ما الاه يفربرنته كوي اسل قن ماي او نحريستي اها يي كسو قادنا وكاسو ليه عالمين يا الرحمن بخينا وان حريث ان كو اهين دغه مثلا عقمي د جيرتان اسقاله جرو حريث قلته هي سوو يمده و ارزاق والو د قرار ها وحويان واحد مت ان حريث ساسو قلامه نحريث ساب كل جيب بخينا الرحيم ان حريث قال اراهن ابن بحني حريث قال اراهنك باجران الورقين مثلا لمو رقب. لمو رقب. من عريف الجنب لما ورقم وعاد اركيسه تنقل هل مثل مثلا لمو ورق من بعلمه فيع من بعلم الهي حريث قال ايجحه كو كمحارث ادينك كدعيث اقرب ام وطول الورقهم ام وطد غرهان اي قوام قول بن حريث جار اهانيت ان حريث غود اهانيت با الهي با انه بخيه كو قاص اسب اسب لا غوليا نحريث جار اهان نثقم بخينك نحريث غود اهانيت سبحانه وتعالى يا ما من كلكو حوي هدف في ريشد نحاريث جار بحين هدف في ريشد الهي سبحانه وتعالى مركي الله رن لو ان اسوي كريه في الك اسي هوت خيوبتي ياك خيوبتي كلكو إلهي قلنا لوضع المحارسات بحيني هي محبلة مالك يوم الدين إلهي قلنا أبلغتك آخر كيم ولكي أه يوم كيس أبلغتك آخر يوم كيس كيم ولكي أه دينك أبلغتك أبلغتك آخر يوم كيس إلهي دام ملكي سبحانه سبحانه وتعالى كل كوحي وارغبت كآخر يوم في إلا إفطار ملكي معنى هذا هو وين ما دام ما يومك إفطار ملكي ننتي توسنان وهاي اوت فرحت وهاي هليه ما دام حق في هليه إستغناءك من ذلني، لئكي كله قل عنا هذا كمال مالك يوم الدين ذا إستغناء مروج دوتها، معايل وخبرنا مالين تأتي له جاعد كه مالين تملكية، كل كا وحي أو متعشته، إستغوا الله أبالمرين اليوم، كل مالك مالك يوم الدين ذم مركز لا غاي، لئكي توصل عنا واحد وترى فرحت، لئكي قل عنا واحد وترى مروج، معايل تي قل عنا مروج وخو اقسو يي مانتو و هو مكاي سي كي و هو اسو غفرحا و هاوي وخو اقسو يي مانتو انو مكينا يو ما سغا عالمين الى الارض ها ما سغا نحاريس بلانو الى الاسلام اس가가 كون ها نحاريس غار هارين اس가가 بامخي شان وي انه ابا غودكا يوم كانسن اس가가 milkiisooma kul badintaa soo idil isaga oo mulkiyo arintaas u xayfu kull feeisa in asaga la harshe ayya اسا لوغو غانسنو او خشوع يوم القيامة كل بعد انت تو ايديل او يشي و تد قادر الاله اذهب ام بانك عابد واياك اذهب ام بانك خالق وديسنا واياك اذهب ام بان تصور عابد ما وحق الاناتك قال ما لغد وهي على بدن ان الهنم يستاهلون لاعابده الاركيس والله جل سينا يا الاركيس كلما كترى اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين اله الغير كينون العباده استاهلين باتك اله الغير كينون قال مساج قال وكفر كل في وهي الله ان مركه نعبد نستعين إيوها أدوء أسميني تأصفيري لا تكون هذا أن نعبده حوي إلهي موقفك لون أخذ دوعة يمجروي هذا يقول مات إلهي موقفك ما لون كالما يسنى يمجروي كلك هذا يأهتر إن السياس كسعو إنك البلدو أسفير إيّا إنه هيرك كا كاجو إنك الأدوغ فير كلك كو هذا الكاس هذا اليرماء إيّاك أدوء أمنا نعبد أنك عابديني. ايّا و ايّاك اذبوا ما نستعين عن قلمكوا يجي سنينة و هذا الوقت و هذا الكهاش مركز ليه رهي بل وح أدوه جلسيت بيحيك ليه كهالك أدوه أدوه هنا سداة راهزين وحكوه كاللجه يوحوي إلهيك إنت أرؤسك تي كله يجيب عبادة استاهلة إسيه كله يجي إياه ما انتم أركزه إياك استاهلة إنه ما انتم أركزه هالمشت انت قرأيك لم يستاهلة. مركَة تلاقي إياك نعبدُ إياك نستعين وإلى هرجل إلى وح فرية يهدي نصر عبد المستقيم إنا كلاه سلاد الأحذية سلاد الأحذية أتقو إلى هرجل وجيك سر جوجت أو تكون أيه إلى وح فرية مالنتي مركان أقول يا رنصدق مركان إلهي باله وحد يشان وحد ينكو واجبه إنا يبلي بشتان هنونين جدكو توصل عن إلهي قوانونين هل كان محادي كفاهم إذا وحد كفاهم إذا أبيناك بني آدم كمجلتان في سكد وعوهله وحق وقالص وحوي إنا إلهي قوانونين جدكو توصل عنه بني آدم كأبيناك وعوهله وحق وفيعا وغش ربقا وقالصا وحوي إنه إلى هيدك توصله هنونيا إن إسات عباقرة نيسا هذي شيء كلنا أبو قالس الأجره شيء كلنا نبغو قالس ودا تجد وها بون وحنونين تعل النهين هدو أجره إلى هيد لها أرناها مركزي هرجي تان كاو جيست ما صن أرناه وعقارنا يهدي إلى هيد مركزا جدك يسأله هنونيا وحوفنا رام غر كدا يدرس لك هلا فقد وجد كل شيء يوم كذا إذا وينه وحنا وحنا مين يعلمكش؟ كل كإلهي وعكسه يجيك يجيك التواصل نروحه نروحه وحنا وحنا وقيمة بعض إن إحنا نجري هذي أجرت إلهي وأرسلها كأيوجدست. ولذلك أبغى هذي أجر لأن أبوك اللي فينا ووجدس إنه يجيك التواصل إلهي نروحه نروحه وحنا وقى الله الله marka xeer uu ilaaho idin ilaahay wuxuu galay ama ku waajibiyay inay dib u hurra waanaaninkaas marka ilaahay hurjoodtid mar walba inaad waydiisatid waa shay ku qaalisan waadii shay kala abuudan taa dadka dhahaboon هنونين جدك إلهي لقوه هنوني هذي آذح الشيء وحكامه قد مجر هذا تاويه يبيني وحكوب بسلمجر ولذلك ابع إلهي نقوه جبيع مركز أين غريجوه إنان جدك إلهي لهيه نقوه هنوني تاسع إلهي نقوه جبيع جدك توصل لقوه هنوني إلهي جدك توصل لقوه هنوني إلهي جدك توصل لقاك مجد أن ندق أن قد وجه حينا ماي سراغا الذين أنعمت فأقول <سؤال> نعمي سوا معي من المريدين والصديقين والشهداء والصالحين انت سوي ما لايكنا قدر جدك سوي كواص جد كود إلهنا قدر كواص إلهنا قدر كواص كل فرق إلهنا قدر كل كواص كل إلهنا نعمي ما هو نعمي ما هو نعمي لا مشي كواص إلهنا نعمي ما هو نعمي ليبا إلهي هيبه امه الى هيب وجسدا حديقه دبي فهمين وكافه إلهي الله تعالى ابديه او ترضى رب كامل او ترضى ورواقتي وناسنا وحا لوغي وحا لوغ نعمي وحا لو شيدي وحا لوغ نعمي لما كوكر لما كوكر كل كو مركز ماركاس بلودي سرها الذين ان امته عليهم جدك تو سن جدكو الى الله جد نغ حموني او كو ادك لا قوة سنا قدر قوة سكن مقدر وحنكروا ذل بكون مقدر قوة سنة غير المغضوب عليهم والضالين كل كل أعرى غير كودة نبين يهود كفسر عليه صلاة وسلام والضالين أكو بعض يسون غير كودة وانصار على الغفسر من هاليهود ييجوا عرض يقول عرض إيه أبو قريندان نم كان غير باريس نهاية سورة قرآن سورة المائدة لقفهم يو وقذب عليه وجعل منهم القراجة والخنازيرة بقفة سريع يهود كوان وحوري قد من قبل وأظلوا كثيرا وظلوا عن سوائي السبيلي ملكو سريع كوالكو القرآن كعالو كل حال نبي قصة كفة سريع ملعيد او تفسير كواللو عروري كواللينتا وحلوحي كفاتو ادربا لكن نبي قينا صدوه كفة سريع هي عديد حلقة سميلة عليهم يهود الله لين الله صاره كوفسر كوفا غير كوفا إلهو جد كأنه هنانه إنك حداد في فاتح الله أو ما هي الفاتورة حبك متى بلاه ويش هي وها بونا باتك شتي كرقصة في الأدمق وبا كرقصة ويش في كده أنت عن ود وناجي وبيدي شتي هذي اللي سكتة غصك السؤال الإيراد أو دفع على قردة علم قردة أستغناه وإلاه إلا لهور تقو dad aad ka astaba ila aqriyo waxa ku jirta amaanka farax badan oo kugu bixisay in aad ilaahay ku goomiyo shicdaarada oo kugu bixisay in aad ilaahay ku goomiyo shicdaalmada oo halka aatri ilaahayga gacan qabsashad ka doonto iyo idinka oo dhacaysa waxa weey waa macna addiin أريها صفات <تصفيق> حرب أول دينه، دينه بينه كويس رلاه بنعبدنه، وحنا هرمي هذا صوفي رشيد، نصارو هتلاه هذا اللي ما ما من الكسوة القرآن كأقصى سوق بثيد آخر أقصى سوق بثيد مع أنها أعيد آخر ليس مسورد مع كجرا مع أنها فات هذا لجسوس فمي أبو أجيلا مركات سورده آخر ليس واتفوررس ليس إله بتوكله أيش وارقوع واتفوررس هذا هو يا العظيم wa bihamdihi wa lahu al-gudur ilahi min marakis al-zuhib inta'atun wa sagad uforan siti wa ususuhubisi sidda hajjar ba'uran allah jo buujiga dunka ku jira marka hor arar ahaan leeyahay wa soo foorays kit aadna أو إسلام ركعة إلى سبحانه ربي الأعلى هذا من ليش يقول لي رتب وجهي لك كواصعة سجنوات روا كرين برينه هذا جن هكذا ساعتك أنت سوف تجلس هذا الله ربي الأعلى يعني أنت أربو هجانس وقفه هجانس لي وناجيس May she would be see at a wood. Mark that so oo us at it, corocadi, or so that is a good look at the case Allah هذا مجرد ولذلك مركز وكان إليه أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد مركز أدوانك ربي يسجسه أهوية ومركز جوسية ورحاية إليه يسجن حلق سجوغا ربنا وكيك الرئي مركز حقيق لبت أيضا وصده مركز ربي يلغو في رئيه مركز واحد لا أيضا وصده وحد يلغت أيضا وكتوه ليس مركز حقيق لبت أيضا وصده شرفت أيضا وين مجرد أنا عند رب جاهدي وح كسته يعني كريان كذا موجودين، هذا يعني نقول دلوقتي عند موجودين ماشي، أقول دميت سجلت، ما دميت، كل هذا ركعت سقيمي اتحاكي بعض الكريز اريجو وها سو مرتي يا عجائب تا سو اقردي وحيالها سو ايدل ما اركيسا الله يوسقي التحيات سلاميا من الجيال و المباركات و عيال البركيه ايدل وحي دونا من الافعال والأقوال والعتقادات وحي البركيه ايدل و وحيالها سو مرت برواكن سو as-salawatu salaama shantaan salaadoow ii kala soo raaq appayibaatu wahayalaha wengonaad san arayada wengonaad afaasho wengonaad san wahayalaha lood إلهي <سؤال> بل <سؤال> أصغطي وناغطي إلهي <سؤال> بلغاه لكراه مركحة الكهات <سؤال> جيكت محاوات حسوس إيسا نبي جيب نوغو سبقها وناغاس سلاده هبكا لو تكوني وعجائب تالي نبي جيب نوكيني عليه الصلاة والسلام مرآنك نوكيني خيرك نوئذ الموكيني خبقين سزا نولي حديري وعساك سزا نوغو توابري نبي جاسبك حسوس إيسا وقاسي السلام عليك حيه النبي ورحمة الله وبركاته يا لا يا مهال مامي شت ها مركب دعيس أل... ساس أكل أربو دعيس هي أريج النفس ها هي جماعات أكل مت هنا في عنب جوكتاي ودود عينتها. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ماذا جماعتك هالمامي مش جماعات أكل ترسلها هنا ندمق عود أو أرو أكل ترسلها أنا أسوق دعوة إلينك إنما يشفر لي هي أضاميس صالحين ترى هي جد كاس عن هينو هينجري أم هين هين هي إل السلام علينا وعلى إبراهيم الصالحين يطلبين ما أركيسا تيهورنا إذا أودعوش عليه سلطة سلام كنوا اذا تقولين جدي هذه كلب دناي اقولين السلام علينا وعلى عبد الله الصادق مر قاعد اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله واخت وخكم الى شهادتينك وواخت كسلدك وها من ذا كسلين عليه الصلاه والسلام واكسلين عيسى دتك ووناسنا ويدي كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم يجتك هاي مرك تا أفعله قديم هذا كده ما كنت أعيش وحلوا دغه یم marked خیرته الله اکبر اثل هذه اللي قبلنا الى حد ادوق الجرگاه ان با جوغي مويان قلب ذاك يمسخ هذا روح هذا ويكلم سنه حق الله يجرك من ما قبل بعض هي من ادوكو كنتي كيسو هل ميل قال او اسو كل كحد مرتو صلاه تك باي ووسو نوقنيا تكي اوليقهاني ادوكي السلام عليكم وي مين تكخدي لكن مرتي صلاه او على ما نميل ما تجين واه كل كو ادنكو كلب دي او ميلو اسكو جوج جوج ميشان كو السلام عليكم فدي السلام عليكم سو اورني اسمنا حكو داي ما بتجين سو اورني ميلو ما بتجين وحيك السلامي تحيك هذا صوم لقتي. قول قص سلام عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه السلام الله هذا. كل قوحي ولا لا قلي. ويفربضن تا ولكن وقت قابضا. وحوي صلاة ساسوي هاب كلو. مع أهل في ما ارجس ان لو غسغوي صلاه دان عباده ذا ما هي ان ذا الرب هذه ان مالنا دي لهرتادنات لا با دين مها الى يعني في الفيرس يعني يوم في الفيرس كل دبابات من هاد السؤال نقدي بك سلام يا مركا ذكر اسكش قيسو كل هاد ك... الصلاه بالين تنو ودعا واتقا لكل جديد آمين تندكس أفر لهوي آمين آمين صدق ياسين, ياسين أخر إلا أخرى وصدق غفة عنه آمين ياسين أخرى آمين الوالي الله آمين تعصى الوالي الله آمين الوالي الله وين بين الله إذا هذا آمين سعى أخرى يأذيك الشيطة آمين لا سأصول مرض أبرنطن سألقوا في عيني في معنى آمين وعلى لقنا جمع وآمين معنى من قصدعك له ولا آمين البيت الحرام قال فالقبس يقول لي قلت آمين لينا وعلى لقنا أخرين هي سرياسي تاسع وفي اللهم استجبني لأرس إلهي وحده جدئي إنه نظ أقبل إياه لن توصلنا الله سبحانه وتعالى عليه. نرجين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الفلامين. ذلك الكتاب العريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من غبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم لا يؤمنون خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ رِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بما كانوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ اللهم لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إنهم هم الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وإذا, خل وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إنا معكم إنا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في دغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد النار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم, بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعج وبرق يجعلون أصابعهم, أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين لكاد البرق يخطف أبصارهم كلما الله لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم غاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سورة البقرة سورة ده مقعور وحا لقصة وقعته كله قصة ده آدمين كوهو لقصة عشاوه يعلى قصة وقعته سورة ده مقعور ساسو أبريجا إليك على البقرة وحا ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فسباس أو ميل كما القرآن كان له شين كل كما ويهن ما دام ملك ان له شين فكان كليا له شين وحوي ان يده لمغعاء ادم صورت سره حات <سؤال> و مدني سعود و غهر لي له معناه ود حاول اجي دا سوره اول شيء نحيا الى سوره البقره ده ان اي فرنئ او ان لاخرين رسوردان ان لاخرين لا است فرنئ و مربع عيد نقدرين مد فرضان ليس صوتي مد ذا دحري سوره دا سودي او ولا كمري اذا سوره البقره اي فرنته منذ ذلك soo uruday soo digay oo haddana buuxsamay lacamri kolka hada saf yar isku qocooda dal kuliyahay yaanis oo baa goor reesay magadiino way goor reesay am tartiibtid wasad lagu leeyahay waxa loo fiirineeyo awaa ishi yalla fiirineeyo am هذا ayidhi qur'an ugu dambeyay ayidhi ugu dambeyay quraanka hadana ayidhi kujirta kulku waxa weey 12 sano oo mal 12 sano amal kulku inta asbaab ka da wafurnaa ayada eedo ay malati akimdi ayada eedo ay leedahay iyaha أي dage kulbuna gudduud muddura ay furney surada iyaha إيه لو يقولي فرع، كل كترتيب تجدي ليرة، ترتيب جاء دوا سور المدينة وهو أو أي شيء لا يوجد هنا، ما كل شيء كل كوقع كلا نقصونه، القرآن في المدينة كسر دقي، القرآن كسر دقي مكة، أخر مكة أخره بقى كلا قران نفسه، إلهي وحداني إذي سعجاء ابتسو أبو حويان وحانو عبوري تاسي كابسة وعكابسة ملياش فرسوش إلهي صادري في حال كل سدوها وعكابسة يوم القيام تاسي كابسة سورة بها المدينة وحويان وحاوبها إيه وعساسوها الليان هذا نوحوي حرير كدكة دحايف منشد وحي اللغة بقائية محايري مركين ومنين تعيجوين ومدينة مكل جوبي ممكن تبغى بناني كل قانون أي إسكو حكومة أم تسخى كل معاملة ذا لو مدي جنكر إلى يقولي ما ببغى بنامب كل كعبي قل أم بعاد يأت لا مستجرو لكن لكن مدينة مدينة واحدة المغرب دولة يقولوا هذي رأبين أو بلد كليها جوجي دولة ما ببنام بل قانون كي يو كل قانون مركاس بالسودجي، كل كاس لغشة فينا يا حليل كده أحمر الكارو، ويحيي حليل أها، وحاس لغشة ما تماكش، نمّه غريب أهل الكتاب، فمركي أولي جوه سورة مدنيا، قا... خاصة في سورة البقرة، نمّه كأهل الكتاب فأدبوا دراسة، عن سورة مريم، سورة عمران نفثيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وحويان ما آه سوردة كميرة مسكمة ما كلاس فقه قال لك عندهم قول باكوجر تبعوا قول يا كوجر كلو كفاف فاين فقه إملاه ألف لام ميم ألف لام ميم سوردها وروض عين كسلوك بالله لباتن إثقاله والبقر وهو الرسول. ألف لام ميم لباتن إثقالك حرف ولا باتن إثقالك سورة بالله الله بالله الله وذي معننه ذواه ما يحذينه لا حقيقة وحوي الله على حقيقة وصلات سبب وحوي أريج معننه سوحل قرته كنه إلهي له أريج اسمعناه سو نجده. أنا من بعقولي هذا أرجع معنيه هو صدق ما أه أرجع وعيها إن مت عرفت كوست كتب تقاموس هل كان أمك أنجنه ألف لام مين تن واحد إلهي ورجيده سكونهم أصلا شيء نعم محمد حديثنا كونهم أصلا شيء أرجع فاموس كل الذي فيرنه معنى كل اللي جرى ماينه معه كل كحقيقة وحوي الله عالم الله عالم واسدى إيه راح نقول الله عالم مدن علومه ويدعاشة واجتهداء مايقدام با سيال بدم لو فسره أصحابي اللي قال سبحان الله سيال بدم لو فسره لكن سيال لو فسره يأذن كون اجتهاد ما حقيقي معناه وكان kamadan baystiyana ayan oran karamay. Wa hanallu barinyaa macna hadaan soo socaan sawaba. Wa halayya alif laam min ta'uruf tan luqbilawla suraha. Sawal inna ba'tanka awul jadiduduhu waxa weey. Qur'an kan iluu yu'jizi hayba luqtusina. مرت حروفتان ليبرك الكتاب قرانك هذا مرت حروف ثلاثه كتابك هذا ذلك الكتاب سوره الامره الاظلام الله لا اله الا هو يقيم المنزل عليك الكتاب وهكذا الف الامره تلك ايات الكتاب تلك الكتاب من الكتاب المبين قال كل المجيد المجد كل كحوي كتار قال رحم الله هذا اسم مباشرة لو قال لنا مرتي كل كا والجديدة وعن كفهم كان يا معجزة أهندله إيمان كريني هي نتصنيس مع أنها واجدة ألف إيمين بالشقيم صورت كلن قاف ها, عين ها, عين. ها. يا عين باء شي كاف ياء هي يا عين قلت كيف بدنت قران كان وهو اسبا ايمانيا كلمات كثره حروفتي اذنكم مرت قد هديسان كلموين كلوينكين اسكت لدت قف قسط عربي في هالليل مركو هالليل كلمتي سوى سكتنا حروفتي سوالي النبات كهيد ألف الف باء تاء جيم هاء يوصل لك أنا. أروح أبغى فريبا فهم بيجي. كلينوك صوت فهم رشيت. عروفت أصلاً إلا ما تكمل بحسن. أمس دين